قل أرايتم إن جعل الله عليكم الليل سر مذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم انها رسومه الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم من اله غير الله ياتيكم بليل تكونون فيه أ فلا تضطرون ومر رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون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 فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِن نَقَرُون كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ان الله لا يحب الفريح وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغِ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين